بسم الله الحمد لله رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضله والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصحة رواقها وشدت به البلغة نطاقها المبعوث بالآيات البهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهدين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم حي الله هذا الجمع الطيب المبارك وحي الله شيخنا المفضل فضيلة الشيخ عصام أبرومية أسأل الله العظيم أن يبارك في سعيه أمين وأن يوفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين بارك الله في سعيه وفي سعي إخوانينا جميعا في إدارة هذا الملتقى الطيب والمعهد المبارك معهدنا معهد القراءة القرآنية بداية أقول لإخواني عودا حميدا فاستئناف دورتنا في بتدائه في المرة الماضية درسنا باب أحكام المد اللازم وكنت كما كنت كما قلت قبلا أتعمد إبطاء مسيرتي في هذا المتن والعدم استعجالها لأن هذا المتن من الأهمية بمكان وقد نويت إن شاء الله تعالى إن يصر المولى عز وجل علي وعلى إخواني بعد ما أنتهي من شرح هذا المتن المبارك أضع له تلخيصا سريعا في مثلا في في عشر دروس أو يعني أقل بحيث يكون هناك مرجعية سريعة لمن أراد أن يتذكر بعض خبايا هذا الأمر لأن هو ما شاء الله ذواتي داخل في الدرس الرابع عشر أو الثالث عشر بارك الله فيكم في المرة الماضية درسنا باب إحكام المد اللازم وفي هذه المرة ندرس فصل في أحرف فواتح السور يقول شيخنا الناظم رحمه الله تعالى الشيخ عثمان بن سليمان مراد يقول جملة أحرف فواتح السور صله سحيرا من قطعك 14 فمد كم عسل نقص طويلة وخذ بعين الوسطى والتطويلة وقصر برهط حي كل حرف وسمه مدا طبيعي حرفي وسمي حرف ألف في العدي حرفا ثلاثيا بغير مدي على بركة الله عز وجل نبدأ في المرات الماضية تكلمنا عن المدود وفصلناها وسرنا مع شرح الأبواب التي تكلم فيها الإمام رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى اليوم موعدنا مع هذا الفصل الطيفي فصل في أحرف فواتح السور وبداية قبل أن أتطرخ لهذا الباب أذكر إخواني بما كنت في قلت في المرة الماضية عن المد اللازم الحرفي المخفف تبسيطًا اقول في البداية عرفنا المد اللازم الحرف المخفف وقلنا هو ان يأتي بعد حرف المد بعد حرف المد بيجي سكون بس من السكون دا مش السكون أقصد السكون لا السكون حرف ساكن تمام الساكن دا ممكن يكون مشدد هو الحرف دا معروف اسمه حرف السكون اللي بيجي بعد المد ها هو ان يأتي بعد حرف المد سكون اصلي في حرف من أحرف الهجاء خالياً من التشديد عايزين مثال على كده قول الحق جل وعلا في مطلع صورة القلم نون والقلم ها. قاف والقرآن هكذا هل هناك صوت؟ أخوان هل هناك صوت؟ نستأنف أسعدكم الله أقول اللازم الحرفي المخفف هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي سكون أصلي بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء حرف الهجاء ليه سمي حرفين الموضوع ده ليه المد ده سمي حرفي لأنه يأتي في حرف واحد يقال حرف مفصول طيب عايزين مثال على ده قول الحق جل وعلا في مطلع صورة القلم نون والقلم ونكمل قاف والقرآن الميم في لفظ الجلاله الميم في في في قول حقجلوا على اللفلام الميم هنا الميم ده مد لازم حرفي مخفف مخفف لماذا سمي حرفيا سمي حرفيا عشان وقعت السكون الأصلية بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء الواقعة في فواتح السور إزاي أنا لما أقول نون كلمة نون مكونة من ثلاث أحرف النون والواو والنون النون الأخيرة في كلمة نون حركتها الإيه؟ السكون هو ده بقى السكون الأصل اللي نحن بنتكلم فيه تمام أما بالنسبة لحرف المد هو الواو نون يبقى انت رجعت لتفصيل الحرف من الناحيه من ناحيه النطق نون هكذا نعم وجه تسميته مخففا ليس ليس ميناء لازم حرفي قلنا عشان وقع في حرف واحد والكلام ده طيب اه طب لماذا سمي مخففا سمي مخففا لخفة النطق به عشان هو ايه خفيف والنطق به خفيف أيضا نظرا لخلوه من التشديد والغنه ما ينفعش أقول نون كده بقى مشدد نون هكذا كل تطويل بيحصل في حرف المد تمام وبعدين تطرقنا لذكر المد اللازم الحرفي المثقل وقلنا سمي مثقلا لأنه عبارة أن يأتي السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء بشرط أن يكون فيه تشديد هو هو نفس التعريف بتاع المدود السابقة كلها سواء الكلمة أو الحرفة وما إلا ذلك أما بالنسبة لهذا الاختلاف كله ها بيقع في حرف وده بيقع في كلمة ده بيقع في حرف ده في الحرفة والكلمة بيقع في كلمة بشرط أن يكون هناك تشديد بعد في السك... في حرف السكون بعد, بعد المد أمثلة عليه اللام في في في قول الحق جل على ألف لام ميم تمام ألف لام ميم آه حصل تجديد في حرف السكون في كلمة اللام ليه؟ الميم اللي في كلمة اللام اللي بعد مد الألف مش هي تلت حرف حروف لام لام وألف ولم لام وألف وميم آه الميم دي هي حرف السكون حرف السكون ده شدد بفعل ادغامه أو دخوله في الميم التالية له اللي هي إيه ألف لام ميم تمام نعم بالضبط أنا كنت لسه حكت بالأمر كما كتب الشيخ أصلاً نعم أحسن شيخنا ربنا يحفظك وبرك فيك نعم شوف الميمين اللي ال آخر رحرف رح كلمة لام وأول حرف كلمة ميم حصل في دخول فحصل فيه تشديد في الميم الأولانية أقول ألف لام ميم كذا في ألف لام ميم صاد في العراف وألف لام ميم رأ في الرعد طاسيم ميم في السين آه. لماذا سمي حرفيا نفس الكلام اللي قلناه في تسمية الحرفية بالنسبة للمخفف ها سمي حرفيا بسبب وقوع السكون بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء الواقعة في فواتح السور طب ليه بقى ثمي مثقلا مثقلا قلنا عشان حرف السكون ده اللي هو المفروض أصلا هو الطبيعي بتاعنا هو حرف سكون بيشدد بقى نتيجة دخوله في حرف أخر هيأتي بعده كده تمام عمر ما يكون حرف متطرف وحيد يعني هو حرف منفصل عن بقية الأحرف مش داخل في حرف عمره أبدا ما يأتي مثقل خلاص تمام واجه تسميته مثقلا سمي مثقلا عشان النطق به ثقيل نظرا إلى كون سكونه في تجديد نتكلم على إن اللازم الحرفي ده ليه ضابط ضابط اللازم الحرف يا جماعة لابد أن يكون في فواتح السور هجاءه على ثلاثة أحرف كما قلنا بيكون في الوسط حرف مد والثالث اللي هو الكلام كله عليه مبني على السكون ولا يكون أو ولا يوجد هذا الأمر إلا في ثمانية أحرف أشر, أشر إليها الإمام وأشر إليها الرجل صاحب التحفة الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه أمين قال إيه يجمعها حروف كم عسل إيه كم عسل نقص تمام أخواننا اللي فاهم لغاية كده يكتب خمسة نعم نعم بارك الله فيكم نعم حسنتم أنت الأظهر ما شاء الله نعم مم. اسمع بقى كم عسل نقص دي كم حرف ها عندك كم حرف فيه 8 أحرف 7 منهم تمد مدا مشبعا بلا خلاف أي حرف من الأحرف بتوع كم عسل نقص دي حيمد مدا مشبعا سبعة منهم يمد مدن مشبعا بلا خلاف. بدل الإشباع اللي احنا متفقين عليه وتكلمنا فيه اللي هو الست الحركات، ست حركات كاملة بدون انقاص. نعم. <تصفيق> إلا حرف الميم كم حرف الميم في أول آل عمران لما بنيجو نقول ألف لام ميم في حالة الوصل. احنا تكلمنا على أحكامها بالكامل، تمام؟ إحنا تكلمنا على أحكامها، أحكام الوصل في ألف لام ميم في بداية ألف عمران، ألف لام ميم الله، تمام؟ آه، وقولنا إن إحنا لينا فيها إن إحنا نمد ست حركات، بعندنا فيها إشباع، لينا فيها الإشباع مع الوقف، ولينا فيها إشباع مع الوصل، ولينا فيها القصر مع الوصل. تمام إحنا تكلمنا على أوجه هذه الآية ألف لام ميم نعم كذا حرف العين حرف العين موجود عندنا في فواتح صورتين سورة مريم كيف هي عن صاد وحميم عين سنقث في سورة الشورى احنا تكلمنا برضه على هذا الأمر في الدرس السابق ولكن لا بأس أن أذكر بإخواننا بارك الله إخواننا بارك الله فيهم قول أحرف الهجاء الواقع في فواتح السور نعم احرف الهجاء الواقعة في فواتح السور 14 حرفا كل أحرف الهجاء الواقع في فواتح السور عبارة عن 14 حرف جماعها برده صاحب التحفه وجمعها برده امامنا الامام عفانه سليمان مراد قال إيه؟ جملة جمله فو... جمله احرف فواتح السور صله سحيرا من قطعك دول أربعة عشر حرفة بالتمام هم دول الحروف اللي بتيجي في فواتح السور نعم جملة أحرف فواتح السور صله سحيرا من قطعك أربعة عشر طيب لو تكلمنا بقى على صاحب التحفاء ويجمع الفواتح الأربعة عشر صله سحيرا من قطعك تشتهر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واختنا رضيحيكم الله وهي على أربعة أقسام أربعة أقسام عد الأربعة عشر حرف دول اللي بيجوا فوتح الصور على أربعة أقسام أنا كل ده لسه ما ترجمش ما تركمتش الكلام الموجود في المتن آه موجودين على أر الأربعة حرف دول على أربعة أقسام القسم الأول ها القسم الأول شفه الله عفاهس الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما اللهم آمين بارك الله فيكم القسم الأول أن يكون هجاء حرف المد أن يكون هجاء حرف المد على ثلاثة أحرف هجاء يعني يعني أصل حرف المد على ثلاث تحرف ثلاث أحرف بس آه ويكون وسطهم شرط بقى أساسي ويكون وسطهم أو الحرف الأوسط فيهم الحرف الثاني اللي هو الأوسط حرف مد عندنا 14 حرف الاربعتشر حرف بينقسموا لأربعة أقسام القسم الأول آه. عندنا حروف الس... النطق بتاعه الهجائي مكون من ثلاثة أحرف زي كلمة قاف مثلا قاف دي حرف واحد مرسوم في المصحف أنا بستهجاء بكم حرف؟ بثلاثة أحرف القاف والألف والف آه. هل تحقق فيها الشرط؟ أهل تحقق فيها الشرط في القسم الأول مكونة من ثلاث أحرف بيتوسطها حرف مد عندنا كم حرف من الاربعتاشر متوفر فيهم هذا الأمر عندنا ثمن أحرف عندنا ثمن أحرف اللي هم بتوع كم عسل نقص هتلاقي في كتب التجويد قال عليهم سبعة أحرف فقط قال عليهم ليه سبعة أحرف فقط عشان حرف العين طلعوا حرف العين في حكتين حرف العين ممكن أن يمد ست حركات اشباعا ممكن أن يحدث فيه التوسط تمام ممكن أن يحدث فيه توسط وممكن أن يحدث فيه الإيه؟ الإشباع ليه بقى لأن كان هجاء حرف العين ثلاثة أحرف آ ولكن وسطه حرف لين. آه أحسن شيخ خناصع. وسطه حرف لين. إذن فجأس فيه الإشباع وجأس فيه التوسط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا غادة طيب. نعم. جأس فيه الإشباع وجأس فيه التوسط. تمام. وإحنا كده بقى أشرنا للقسم الثاني في وسط الكلام. القسم الأولاني. يكون النطق الحرفي للحرف مكوم ثلاثة أحرف زي كلمة قاف القاف والألف والفاء يتوسط حرف المد ده أول واحد وكم عندنا كام عصر النقص باستثناء حرف العين وحرف العين ده هو القسم, القسم الثاني ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف ويتوسطهم حرف لين اللي هو حرف العين وده موجود عندنا في موضع فقط في فاتح الصور في صورة مريم وصورة الشورى القسم الثالث <تصفيق> القسم الثالث عندنا القسم الثالث بقى ما كان هجاؤه على حرفين اللي بيبقى هجاء الحرف ده على حرفين والحرف الثاني منهم حرف مد كم حرف عندنا في الاربعتاشر يتوفر فيه هذا الشرط شرط القسم الثالث أن يكون مكون النطق بتاعه من حرفين الثاني حرف مد موجود عندنا في خمسة أحرف جمعهم الناظم في لفظ ها رهط حي رهط حي أو حي طهر نعم الجملة أحرف فواتح السور صله صحيرا من قطعك هذا اشتهر أصل عندنا بيتقسم الأربع فروع الفرع الأول كم فمد فمد كم عسل نقص طويلة فمد هي في في فمد وفي فمد فمد كم عسل نقص طويلة هتمد كم عسل نقص ست حركات إشبعن مع ذا حرف العين وده الجزء الثاني اللي هو قال على إيه واخذ بعين الوسطى والتطويلة واخذ بالعين يعني بحرف العين فيها الوسط فيها التوسط الأربع حركات وفيها الإشباع ست حركات يعني أنا ممكن أقول كافها يا عين صاد يا ده ستة إشباع قولا واحدا كافها يا عين صاد توسط يبقى عندي أربعة وعندي ستة تمام. وقصر برهط حي كل حرفه. رهط حي. آه. رهط حي دي القسم الثالث اللي تكلمنا فيه اللي هو أن يكون هجاء الحرف على حرفين ثانيهما حرف مد. آه. ومجموعة في خمسة أحرف اللي هي حي وطهر أو رهط حي. نعم. القسم الرابع. طبعا أنا ما بينتش لسه القسم الثالث هعمل فيه إيه هشبعه والله هقصره أقول لك إحنا نشوف قال الإمام قال إيه قال واقصر برهط حي هتقصرهم يعني مقدار حركتين عادي جدا وسمه مدى طبيعي حرفي ده اسمه مد طبيعي حرفي مد طبيعي من اسمه يعني إيه يعني مش هياخد غير حركتين فقط نعم القسم الرابع عندنا اللي تكلم عن القرآن في آخر بيت قال وسمى حرف ألف في العدي حرفا ثلاثيا بغير مدي ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف الله يبقى لي ما حطناشش مع القسم الأول استنى مع الشرط بقيت الشرط آه ليس في وسطه حرف مد قف في الوسط حرف مد كيف في الوسط حرف مد ميم في الوسط حرف مد، سين في الوسط حرف مد، لام في الحرف حين في الوسط حرف مد، نون في الوسط حرف مد، إنما الألف في الوسط لام، الألف في الوسط لام، طيب هذا ليس مد، هذا ليس مد، لا طبيعي ولا غيره، هذا ليس مدا أصلاً. وسمي حرف ألف في العدي حرفا ثلاثيا بغير مدي وفي ده ألف عادية جدا لما أنا ببدأ بها الكلام هل بقول لنا ألف لام بيحصلش ألف لام ميم العادي تمام نستمت من كده بقى إيه فائدة يذكرها علماء التجويد دوما وخصها بالذكر مشايخنا الأفاضل وعلى رسول فلد الشيخ أعطيها قابل نصر حفظه الله تعالى في أكثر من موضع قال أن الحروف الهجائية الحروف الهجائية وقعت في فواتح 29 صورة وهي على خمسة أنواع أحدية في حرف واحد يعني بس يعني صاد قاف نون. ثلاث صور دول هم دول بس المطلع الأحادي في الصور 29 اللي عندنا خدنا كده منهم 3 صاد والقف ونون لسه عنده 26 ثنائية موجودة عندك فين في في في صورة طه وصورة طاصين في أول النمل وعندك الحواميم الحواميم كلها في الصور الستة وعندك يسين اه يبقى كده كم؟ يبقى كده عندنا تسعة صور. طيب، وعندك بقى إيه إيه القسم الثالث ثلاثية ثلاثية ودي مشتهر عند الكثير منها عشان ما طلع البقرة والعمران وكده ثلاثية موجودة فين؟ في ألف لميم ألف مم لميم دي موجودة فين؟ موجودة في البقرة وموجودة في العمران وموجودة في الـ في, الـ في العنكبوت موجودة في السجدة والقمان وموجودة برضو في الروم يبقى كده احنا عندنا 13. عندنا 13 قلنا كده مع ألف لام ميم قلنا البقرة والعمران والعنكبوت والروم والقمان والستجدة ستة وعندنا برضو ألف لام راء ألف لام راء موجودة في أول يونس في أول يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر طاسين ميم في أول الشعر والقصص نعم وعندنا الرباعية موجودة في صورتين بس ألف لام ميم في را ألف لام ميم راء في الرعد وعندك ألف لام ميم صاد في الأعراف والخماسية موجودة في صورتين كفاين عن صاد وحامي عن سقاف في مريم والشورى وبهذا نكون انتهينا من شرح باب في في أحرف فواتح السور طبعا شرح الإمام لو بويبة في كتاب مش هتلاقي الكتاب يتعدى المئة صفحة دي حقيقة مش هتلاقي ان الكتاب بتاع شرح هذا المت يتعدى المئة صفحة لان المتن سهل جدا ولكن انا بقول ان دورة السلسبيل الشافي تكون مسهلة اللي عايز تعلم تجويد من البداية حتى يعني التمكن بابدأ معك بالبداية بوصل معك لجميع النقاط الخلافية ففيها شرح وافي وانا يعني انا والله إيه إيه إيه أزكي لا أزكي مشايخنا الأفاضل اللي بيشرحوا المتون في 12 درس وفي 11 درس وفي 10 دروس ربنا بيركلهم ويزيدهم مجهود وهمة ورفعة ولكن هم محترفون أما أنا فألتمس في طريقي يعني أنا لازلت, إيه لازلت طويلب عند أقدامهم حفظهم الله تعالى وبرك فيهم أنا أخاف أن أغفل من الحق شيئا فيحتاج إليه المرء يوما فلا يجد أنا أخشى من هذا. أنا عايز أفور لك كفة ال ال ال أحب دائما إذا سمعت مني المعلومة إذا س وإذا سمعتها من غيري تحس إنك أنت سمعتها بل كده كتير. سمعتها بل كده كتير. تمام؟ ل لأنك أنت لما تعتمد في هذا الأمر على هذا الأمر في في حياتك لما تعتمد على هذا الأمر في حياتك تسعد به في الدنيا أو لما تعتمد إنك أنت كل حاجة بتخذها بالتفصيل لن تترك لصغيرة ولا كبيرة وقبل أن تنتقل يعني بالإجمال مثلا أنا خدتك عشر أبيات أخدهم كده إجمالا مش مشكلة تفصيل لا يبقى أنت كده ما تتخصلش علم العلم أنك تمسك ورقة وألم وتسمع دقائق الأمور والأمور تتمسك من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا تمام. وإن شاء الله تعالى نحاول نوفر في المعهد رابط بال بشرح المتن إن شاء يعني بعض الأخوات المجتهدات حفظهم الله تعالى وبرك فيهم يعني ما شاء الله شغلت درس بدرسه الدرس بدرسوا فيعني ما شاء الله يعني كان دلوقتي فرغت 13 درس هو مجهود اخت يعني هو مجهود اخت ربنا يبارك فيها ويحفظها تمام أنا مبارك هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الأمر تمام انا مباركوا ربنا يبارك فيهم رب يحفظهم وبرضو بشجع اخواني واخواتي ان هم يسعوا برضو يبا يعملوا اكتر لان ده بيثبت اصلا المعلومة في رأسك بداية بيثبته عندك انت تمام وبعدين يثبته عند الرأي والسامع لما تسمع وتشوف تبقى حاجة طيبة يعني حاجة ممتعة نعم ننتقل بعد ذلك الى باب من اصعب ابواب هذا المتن المتن ده بقى الباب ده كله تركيز الباب ده كله تركيز انا تكلمت فيه قبلا او تكلمت في جزء منه كبير قبلا انا هاخد منه بعضه ومش هطول عليكم لان الموضوع من ده انت بتتوه مني وحتوه مني لان لك الامر من البداية اقول باب انواع العارض للوقف العارض للوقف ده مش باب معين ودور يا عم في كتب التجويد على العارض للوقف وابقابلني ان لقيت ولو لقيت هيبقى ضراجل ما شاء الله عليه مطلع وحابب يقرأ كتير باب أنواع العرض للوقف ده يعني في أنواع التجويل تحبش تقحم نفسها فيه لأن الكتاب بدل ما هيبقى مثلا 130-150 صفحة هيبقى 270-280 صفحة بالباب العرض للوقف ده لهيبقى في تفصيلات كتير وأمثلة كبيرة تبسيطا أنواع العرض للوقف ده أقسام قال عنها الإمام في مطلع أبياته قال والوقف مد عارض له ومد متصل وعارض من غير مد اقسم لك انواع العرض للوقف عشان ما تتوهش اه يبقى الوقف عندك بينقسم جميع الاحرف اللي بتقف عليها الاحرف كلها اللي بتقف عليها اللي بتقف عليها في القران ها مش هنقسم لثلاث انواع بس ما لهمش رابع مد متصل عرض للسكون متصل عرض السكون يعني ايه الكلام ده يعني لما اقول لك ايه كلمه ورحت وقف عليها يا دي لو انا وصلتها اصلا في الاساس مثلا إيه يهب لمن يشاء إناث مثلا أو مثلا يؤت الحكمة من يشاء مثلا يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة بمدها غصب عني بمدها لو أنا مثلاً بش ماك التواصل تقدمتها أربع حركات ده مدة متصل يا مولانا ما مش مش منفصل ده أنت مش بخير فيه دا لازم واجب عليك ده إنك تعمله تمام طيب مد المتصل ده لو وقفت عليه مثلا قول اي اي اي اي اي اي يؤتي الحكمة من يشاء أقف عليك كم حركة ولا إنظام ولا إيه ده لي أحوال وليه أوجه وليه أقسم أنت كراجل بتدرس علم نظري لما بيجي, يعمل عليك بيجي يقرأ عليك الراجل بتاع التطبيقي أنت بتقوله له لأ حسبك الموضوع فيه أوجه ما تساهابش عليه وما تتشدقش عليه يعني يصر على قدر المستطاع هات له من الآخر ثلاثة ستة خمسة سبعة تمانية وضح له تمام ما تقولوش بقى لو كان معاها كذا تبقى كذا ولو كان معاها كذا تبقى كذا لو وبالذات الناس الجدد في هذا الأمر هيقول لك والله ما أنا جاي هنا تاني اخذ بعضه ويتكل على الله تمام ما ما تصعبش ما تصعبش تتكلمش في في, في في أمور خاصة مع مع عوامل الناس قول أقول المد العرض للوقف في ثلاثة أنواع مد متصل عرض للسكون يبقى مد متصل وبقف عليه ده ليه حال أدي أول واحد أول نوع ومد عرض للسكون عادي جدا زي كلمة نستعين المد عرض, عرض سكون عادي جدا عادي خالص النوع الثالث عرض للسكون من غير مد كلمة الرسل بالنظر ها ما حرف المد أساسا بالنظر الرسل لهم مفيش حرف مد لا عرض السكون ولا مد متصل عرض سكون مفيش اي حاجه يبقى عندنا ثلاث انواع مد متصل وعرض السكون وافق وقفي عليه نفسي اقطع عند كلمه يشاء رحت وقف على كلمة يشاء او على كلمة الماء وقفت على كلمة الماء السماء السماء اه مد متصل عرض سكون ومد عرض للسكون وعرض سكون من غير مد بارك الله فيكم شيخنا المد الجزء الأول اللي هو المد المتصل العارض للسكون إحنا تقدم إن إحنا قلنا إن, ال... إن هذا القسم فيه الثلاثة مدود فيه ثلاث مدود مد الأربعة والخمسة والستة أربع حركات وخمس حركات وستة حركات مد المتصل العارض للسكون المد المتصل عامة في 4 و 5 و 6 تمام في النوع الثاني اللي هو مضى العرض السكون قلنا فيه 3 القصر والتوسط والمد نستعين نستعين نستعين ها التالك بقى ما فيوش اي مد بالنذر, بالنذر. هتطول لنون كم حركة هتعملها إيه؟ غنى إشباع تمام آه. والوقف على أي واحد من هؤلاء يا إما بيكون عندي بالسكون المحض أو بالإشمام أو بالروم أعرف لك بقى الثلاث مصطلحات أعرف لك بقى الثلاث مصطلحات ركز معايا سكون المحض يعني السكون المحض ده أن أقف على الحرف من غير إشمام ولا رم يا أحمد إيش ما أعرف شو يعني فيه مرموم هقولك حقف على الحرف بشكل كامل من غير ما إشمام أو رم تمام وأقف به على الثلاث أقسام اللي أنا وضحتهم دول تدا ركن راكين عندي في الثلاث أقسام اللي أنا وضحتهم دول آه أقف عليك إذا هو من غير إشمام ولا رم بصوت وخلاص إننا سكن الحرف خلاص لما أقول إيه مثلا إيه إيه قالت مثلاً إيه إذا قالت حذام إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذام لو أنا وقفت على كلمة حذام إذا قالت حذام أنا سكنت في إذا قالت حذامي فصدقوها في حالة الوصل تمام تعرفين قصة حذامي بلاش عشان ما خلاص فأنا لما أتكلم على ال ال الروم أو الإشمام ده بقى أنا هجيله بالتفصيل زي ما تكلمت على السكون المحط قلته هو عبارة عن الوقوف على الحرف بشكل خالي من أي حركات ولا روم ولا إشمام إشمام هو الإشارة بالشفتين يراها المبصر دون الأعمى القريب دون البعيد ولا يكون إلا في الحرف المرفوع المضموم يعني مرفوع بالضمة يعني مضموم ما بيكونش غير في المضموم بس اوعد جيب الإشمام ده في الكاف المكسور اوعد جيب الإشمام في المفتوح لا تكذب هدلت الدنيا طب أنا أقف عليها إزاي أقف على إزاي يعني يعني لما أنت تيجي مثل لأي 11 في سورة يوسف لما تقول قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف النون تأ نون الأولانية فيها ايه فيها وجهين فيها الوجه الأول في حفص فيها الوجه الأول الإشمام الإشمام أن أأتي بحركة عليك السلام عليكم وبركاته أن أأتي بضم الشفتين ثم أرجحهم مرة أخرى في حركة سريعة جدا طب ليه الإشمام ده حكمته وحكمته أنه أعرف الرائع أنه كان عندي هنا نون مضمومة لأنه أصل الكلام ايه تأمانونا ياريت نكتبها تأمانونا بتنين نون نعم تأمننا دي حركة بالشفتين نعم تأمننا دخلت النون دي في النون دي وهملت الحركة تأمننا بقت النون مشددة ها يبقى أنا بعملها ازاي عارف انت حركة القبلك أنا بتقابل طفل صغير وتضم شفتك وتعدي ترجع شفتك بسرعة جدا ما لك لا تأمنا على يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف تأمنا على يوسف أنا في مرة من مرتين اللي أنا قلتهم دلوقتي جبت مرة من غير إشمام ومرة بإشمام هل أنت تعرف تفرق بينهم؟ هل دلوقتي أنت عرفت تفرق بينهم؟ مستحيل ليه؟ لأنها حركة بالشفتين أه؟ حركة بالشفتين لا بس الحزق في علمه يعرف كيف يفرق لا الحزق في علمه ده بيعرف يفرق ازاي وعارف من كل البحور والانهار اللي بينك وبين القارئ او بينك وبين القارئة يعرف اللهم ليه يعرف صوتك انت جبت جبت اشمام ولا لا دي الصوت ده قليات حتى ولا لم يرى اللهم ليه يقول لك لا انا جبت اشمام جايبه غلط في شكل كذا ده غلط تأمنا تمن ها بيبقى في استعداد للإشم انحطت دماغك انهي بقى في إشمان ذي هنا فبيحصل في آخر النون الأولى وقبل حدوث النون الثانية شيء من من من ضمن بسيط جدا جدا جدا جدا جدا لا يستطيع غير الماهر سماعه تمام مش معنى كده ان ان انا اعرف ده عمله بشكل صحيح او بغير صحيح لا انا عارف ان هو جينا جاب اشماء هو جايب اشماء تمام ولن يحكم عليه من خلال الا يقصر في تعليمه انا ما قصرتش معاك في شيء انا وصفت لك الكيفيه والاليه بالتمام والكمال لو انت رجل انا اوريها لك مثلا ما في مثلا مرجع على النت مثلا مسجل مسجلة بعض مشايخنا ربنا يحفظهم بيسجلوا دروس مرئية بيسجلوا دروس مرئية يقول لك كيفية الإشمام ويعمل ايه بضم الشفتين وإبعادها العلم ده له من التلقي طبعا انت يستحيل الأمر انك انت تفتح وانا لا انصح أبدا حتى ولو كان رجل يروح تفتح الكاميرات ويقرأ الكاميرات ده هذا ولو حتى مرأة مع مراه فاحنا عارفين النت وما فيها ناس والله فيه. عفو الله تمام لكن القصه وما فيها لكن انت تكون يعني حاول قدر المستطاع أن ان تقلد أو او او او تستحضر الآلية أو الكيفية اللي تكلم بها الشيخ هي اريه بالفن اه هنا بقى نقول ده شرط المشافه عشان كده بعض مشايخنا احتاج الموضوع حرمة تلقي العلم على الانترنت ويعني القراءة على الانترنت وكده عشان الموضوع ده وطبعا رايه يحترم ورأيه على الرأس ولكن احنا بنحاول بنقول والله لنا اخوة ربنا يحفظهم لنا اخوات قاعدات كبر في السن واغلب المهتمات بالعلم ده كبر في السن على فكر قل ما تجد ان تلا تجد مثلا بنات صغيرات او بتاع مهتمين بالامر والتجويد فاغلبهن لا يخرج بيت لظروف مثلا اي اي كذا وكذا وكذا او بعضهم مثلا في بلاد غربية منقطعين تماما عن العلم والتعلم فده بيمس لهم نور وبصير وما الى ذلك قل ضم الشفتين وترجع ضم الشفتين ترجع آه شوف اسمع سيدك الشيخ عثمان قال إيه قال لشمام ضم الشفتين دون صوت دون صوت في ده في باب أنوع العرض ده في باب العرض قال إيه قال لشمام ضم الشفتين دون صوت بعيدة نطقيك السكونة بع... بعيد تصغير تصغير آه. بعيد هي المفروض بعد بعد نطقيك السكونة لا مش بعد بعد دي هتفيد ان الامر هيحدث بعيد شوية لا ده بعيد ده قريب جدا من السكون يا يكون تسكنك للحرف موازي على طول لازق فيه على طول اشمامك مش هفتين اقول تأمنا تأمنا نعم اه الوجه الثاني بقى في تأمن الروم اسمع بالروم برضو قال ايه والروم خفض الصوت بالمحرك يسمعه كل قريب مدرك خفض الصوت لا ما كانش كده في تعريف في تعريف معاجم القراءات انا عندي كتاب معجم القراءات بيقول مثلا ان الروم الاتيان ببعض الحركة بصوت خفي لا يسمعه الا القريب ولا يقف عليه به إلا فيما هو مرفوع أو مجرور ده يا عم تعرف الروم آه. بس عشان أنت تجيب بعض الحركة لازم تخفض صوتك في الحركة دي بقى فنيات الإمام رحمه الله تعالى نعم. دي بقى فنيات الإمام يقول لك عشان تقدر تجيبه لازم تخفض صوتك آه. يعني لما يقول إيه وإياك نستعين نستعين سمع الضم، آه، خبالك ان الروم قطعة لا تتجزأ من الوصل، لان انا في الوصل بجيب حركة وفي الروم بجيب ثلث الحركة، الوصل بجيب الحركة كاملة، في الروم بجيب ثلث الحركة، وبسيب التلتين، آه، فدائما الوصل، الوصل شبه الروم. دايما الوصل شبه الروم أقول بقى التعريف التجويدي الروم أن قاتي ببعض الحركة بصوت خفي لا يسمعه إلا القريب والروم لا يمكن إلا في نوعين المرفوع والمجرور سكون مهض بعيد عن الروم والإشمام إشمام ما بيحصلش غير في المرفوع يعني بتضم بس الروم مع الضمة والكسرة بالمرفوع والمجروف هاتلي الوجه الثاني بتاع الآية 11 في سورة يوسف اللي هو ربنا ألفي ملكا لا تأمن قالوا يا أبانا ملكا لا تأمننا على يوسف تأمننا تأمننا نو نو, نو نا نو نا نو نا نو, نا نو نا. آه هتقول لي لا أنا سمعت حركة كاملة عشان أنا رفعت صوتي طب أخفضوا الغط ما يبنش لا أخفضوا عن رتم القراءة العالية أولا أمور أمور الحركات والمدود دي كما قلنا إن هي كما خارجها مخارجها أصلا أساسها أصلا مقدر أساسها أصلا مقدر فما بالك بغيرها لذلك كانت القراءة سنة المتبعة لذلك كانت المشافهة شرط أساسي وركن ضرّكين من عمليات التعلم أنت لن تستطيع أن تفهم إلا بالمشافه زي ما بيحدث دلوقتي عمرك أبداً ما حتقدر تحصله غير أنك لما تعد قدام شيخ متقن كده ويكلمك وتكلمه لأن هذه الأمور تقريبية بحتة تأمننا في كتابها يعرف يتبطلك تأمننا دي مستحيل ها. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف تأمننا بجيب تلت الحركة بترك تلتين وبتبعها بالحركة التالية لها في النون الأخرى نعم نرجع بقى مرجعنا للثلاث أوجه اللي احنا تكلمنا عليهم في العرض للوقف اللي هو المد المتصل عرض سكون ومدى عرض سكون ومدى عرض سكون من غير ماد نعم هتقف على الثلاث أنواع دول بالمرفوع الاختلاس الاختلاس الاختلاس نعم الاختلاس او الاختلاس او الروم نعم اذا كان التعريف في الاختلاس هو والله انا شفت بعض الائمه بيساوي بين الامرين يعني انا شفت كتير من الائمه ربنا يحفظهم ويبارك رب فيهم وشفت من يفرق بين هذا وهذا نعم الاختلاس والروم نعم في بعض الناس قالك لك الحركة اختلاس الحركة ده المصطلح اللي احنا بندرجه على هذا الامر بين عامة الناس لما هو ببعنا متخصص الروم نعم في ناس قالت لك ان الاختلاس اكبر شوية من الروم اكبر شوية من الروم ان اختلص الحركة اختلس الحركة دي ممكن الاختلاس ده كما قال عنه البعض أنه يأتي بغير ما تحديد قدر المختلس من الحركة، يعني ممكن تختلس تلتين، ممكن تختلس تلت، إنما الرم الاختلاس فيه محدد طلّت الحركة وكلهما تقريبي، فلما كان الأمر تقريبيا بين هذا وهذا سوى أهل العلم بينهما. فهمت فلو سمعت واحد بيقول اختلاسي بأقصد بالرم. وإذا سمعت من يفرق به من يفرق بين هذا وهذا فهذا حاذق وفهم بيتكلم إزاي ولكن من باب أولى أن فاقد الشيء لا يعطيه فهذا إذا كان يفرق ما بين هذا وهذا فلابد أن يقرأ ويوضح تمام؟ لو أنا مثلا حختلس في تأمنا أو لا تأمننا تأمننا تأمننا كده أنا طاولت شوية في الحركة في مقدار الروم ده اسم مختلس لما قل تأمننا على يوسف كده أنا جبت التلت وكلاهما تقريبي فلما كانت تقريبي الأمر الأمر تقريبي وما حدش بالتمام والكمال مش مش معاك مش معاك ميزاني تجيب الأمر تقريبيا ده أنت الحركات عمتا كافة كلها بتجيبها تقريبيا فقال لك لأ النزاء ده زي ده وما تتوخش الناس معاك وحط ده جنب ده وخلاص مفهوم القصة؟ أقول <تصفيق> <تصفيق> نعم اللي فاهم يكتب خمسة أخوة لنا أصلا فحد فاهم أنه يعني حاس أن في ناس أصلا ما مش معانا خالص نعم <تصفيق> هنقف على المرفوع بالثلاثة يعني هنقف على المرفوع بالثلاثة إذا كان آخر الحرف الموقوف عليها العرض للسكون يعني آخره ضمة أنت يهمك آخره ضمة ولا فتحة ولا كسرة مش أنت بتسكن بتشيل الحركة نفسها وتسكنها لا في ضوابط بقى طب ما أنا كده كده بشيلها لا أنا مش بتكلم دلوقتي على الحركة بتكلم بقى الحركة دي هتأثر على ما قبلها ركز وشوف أحكام المادة قبلها هيبقى إيه آه. لو كان الموقوف عليها زي كلمة يشاءوا آه. ده فعل مضارع مرفوع بالضمة لتجرده من الناصب والجازم لما أقف عليه أقول مثلا لمن يشاء ها لمن يشاء طيب عايزينك بقى تكلمنا تقول لنا ده مرفوع لأنه وصلها لمن يشاء نث ده مرفوع هقف عليه بايه هقف على المرفوع بالتلاتة اللي انه قلت عليهم بالتلاتة اللي هم ايه السكون المحض والإشمام والروم تمام وعلى المجرور ها وعلى المجرور بالايه بالثلاثة أوجه وعلى المجرور أقصد بالأسف بواجهين فقط بالسكون المحض والروم نعم وعلى المنصوب بالسكون المحض فقط يبقى المنصوب عندنا ملوش غير وجه واحد فقط ده غير ان السكون المحض والإشمام يجريان في المدود الثلاثة جميعها السكون المحض والإشمام يجريان في المدود الثلاثة جميعها والروم لا يأتي إلا على مد أربع أو خمس في النوع الأول اللي احنا ذكرناه المد المتصل العارض للسكون وعلى القصر فقط في النوع الثاني لأن الروم مثله الوسط أنا هتكلم دلوقتي في عمل التفصيل وحكتفي ب ب ب يعني ب ب بالقدر اللي أنا هوصل ليه في الشرح دلوقتي بس عايزك تركز معي مش فاهم؟ امشي معايا واحدة واحدة والوقف مد عارض للوقف والوقف مد عارض له ومد متصل وعارض من غير مد الأنواع فقف عليها بالسكون كيف مر واشمن بها رفعا ورم رفعا وجر قال الرجل الرجل قال لما ابقى ماشي وقفت بالسكون على حاجة مرفوعة أو على فعل أخر مرفوع أو على عارض أخر مرفوع بالضمة يبقى أنا عندي ثلاث أوجه عندي فيها إشمام وعنده سكون محد وعنده رعوم وأشمن في الرفع وهبأ الرفع معايا وال والرفع هيبقى معا روم وهيبقى معا إشمام وهيبقى مع إيه وهيبقى مع سكون آه طيب لو كان منصوب هيبقى مع سكون بس لو كان مجرور هيبقى مع سكون وروم خلاص فقف عليها بالسكون كيف مر وشمن بها وشمن بها رفعا في حالة الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الضم ها. هيبقى عندي سكون واشمام واشمن بها رفعا ورم رفعا وجر يبقى عندي كده بالتدريج الرفع الجر والنصب الرفع تلات اوجه والجر وجهين والمنصوب او الفتح وجه واحد هو السكون المحض يبقى السكون المحض عندي في التلات اوجه وعندي الروب في وجهيني المجروري والمضموم وعند الإشمام لا يوجد إلا في المضموم خلاص سهل كده الموضوع أخوانا نعم نكمل المرفوع من النوع الأول النوع الأول اللي هو المد المتصل العرض للسكون زي كلمة يشاء تغفر في حاجتين مد متصل وإنه عرض سكون في نفس الوقت كلمة يشاء مرفوعة بالضم في تمن أوجه ركز معي في تمن أوجه ها المد أو المدود الثلاثة بالسكون المدود الثلاثة بالسكون المحط مدود الثلاثة اللي هي كام أربعة وخمسة وستة بالسكون المحط نعم والمدود الثلاثة بالإجمام ومد أربع وخمس فقط بالروم تاني كلمة يشاء لو أنا وقفت عليها مثلا ويهدي من يشاء أنا عندي فيها كم واجه أنا قلت لك دلوقتي فيها كم ها، فيها ثمان أوجه أربعة وخمسة وستة أربعة وخمسة وستة أربعة حركات وخمس حركات وست حركات سبتهم ركن أساسي سبتهم كده في الجنبل وحدهم التلاتة دول بييجوا مع مع السكون المحض يعني أقولها إزاي يشأ أربعة يشأ خمسة يشأ ستة مع السكون المحطة والتلات مدود تلكل دول كمان بيجوا مع ايه بيجوا مع الاشمام الاشمام هيحصل في الضم نعم اه هقول ايه يشاء او, او. لا ضميت كده يبقى ده مش اشمام ضميت شفايفك فيها يبقى ده مش إشمع في ضم طلع في صوت ضم طلع يبقى ده مش إشمع هتقول له ناقص ولا ضم وافتح لا تضم من غير صوت بعيدة نطق كالسكونة تسكن الحرف وبعدين تنطق تمام يا شا يا شا خفيف جدا مش تقف وتسكن وتاخد نفس وبعد ضم الشفتين وترجحهم طب ضمتهم ليه يا عم ده لو واحد شافك يقول انت يعني عندك حاجة في نفخك يعني تعبان مريض يعني شافك الله عفاك ضم شافك كده مرة واحدة فصت القراءة لا ده بعض نطقك السكون في بالزبط يدوب السكون الناس ما وصل السكون لودانهم على طول روحتين تتابعوا على طول بإيه بحركة الشافتين في الإشمام نعم عندك أربع أوجه ها. انا لو قلت لك عندك ثلاثة اوجه 4 و5 و مع الاشمام انا طبعا لو قلتهم لك هيبقوا برضو شبه السكون المحض لان انت ما شايفني تمام فهقول لك يا شاء والله جبتها دي اربعه يا شاء خمسه والله جبتها ها يا شاء والله جبتها ستة تمام يبقى انا جبت اربعه وخمسة وستة تلات أوجه مع سكون المحط والتلات أوجه برضو مع الإشمام عندنا بقى وجه الروم لأن نحن في المضموم والمضموم في تلات حاجات المضموم في ثلاث حاجات في سكون محض وإشمام وفراوم تمام دول بيجرم على الأربع وخمسة وستة يبقى عندنا أربعة وخمسة وستة وبيجري عليهم الإيه بيجري عليهم إشمام وراوم وسكون محط تمام انا كده جبت لستة اوجو انا كده جبت لستة اوجو سبتت الاساس اللي هو الاربعة والخمسة والستة معهم مرة سكون محت ومعهم مرة اشماع يبقى كده ستة تمام يبقى لسه الى كان لسه الى اتنين اللي اتنين دول بقى هيحصلوا في ايه الاتنين دول هيحصلوا في وجه الروم وجه الروم هيقع في الاربع والخمس حركات فقط والروم لا يأتي مع الاربع الروم أصلاً أميل إلى القصر القصر إنت قلت إن الروم شبه الوصل عشان في الوصل أنا بجيب الحركة وعشان ال... و... في الوصل أنا بجيب الحركة وفي الروم برضو بجيب بعض من الحركة نعم صحيح أيوة خد بالعلاقة دي والوصل دائماً ما يأتي معه ال القصر إنت عمرك شفت واحد بيمد العرض للسكون بعض ما يوصل وبعد ما جاب العرض سكون وصل يعني قال إياك نعبد وإياك نستعين نهدنا الصراط المستقيم يخرب بيتك ما ينفعش أيوة ما ينفعش ما ينفعش هذا لا يجوز ما ينفعش تقولها إيه إياك نعبد وإياك نستعين نهدنا قصرنا لأن أصلاً ما عادش شعرت سكون توصل لك خبر ما عادش شعرت سكون أصلاً في سكون أصلاً عشان يبقى عرضها ده السكون بقى الضمة رجعت لحركتها الأصلية آه يعني دلوقتي إيه يعني دلوقتي حصل إيه يعني دلوقتي بقول لك إن الروم بيبقى مع القصر الروم دايماً الوجه المقدم له إلى القصر يبى الله الرابع والخمسة مرة تمام يبقى أنا عندي ثمان أوجه في الحالة الأولى اللي هي بتاعت الإيه؟ بحالة المد المتصل وواته في نفس الوقت أنه عرض للسكون زي كلمة يا في حالة رفعه بالضم في حالة الرفع بالضم في حالة الرفع بالضم بيبقى عندي 8 أوجه 8 أوجه 4 و 5 و حركات يعني 4 حركات وخمس حركات و حركات مع السكون المحط وأربع حركات وخمس حركات وست حركات مع الإشمان وأربع حركات وخمس حركات مع الروم فقط أكثر من هذا لا يقال يعني الإشباع الست حركات يعني بس اللي حشله من موضوع الروم خلاص؟ نعم نيجي بقى للمجرور المجرور خمس أوجه خمسة أوجه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 ما قلت لك فيه خمسة أوجه تلاتة التلاتة بتوعي بتوعي السكون المحت واثنين بتوعي الروم من الروم ما بيجيش معه غير اثنين الاربعة والخمسة مش هيجي ستة أبدا خلاص تمام لو جينا للمنصوب هنلاقي غير تلات هو تلات أوجه بس بتوعي السكون المحت عايزين أمثلة عم الشيخ ربنا يبارك لك في المجرور كلمة من السماء وانزل من السماء وانزل من السماء فاحيا به الأرض وأنزل من السماء إشباع وأنزل من السماء خمسة وأنزل من السماء أربعة هاتلي بالرو نعم وأنزل من السماء سماء دي زقت فيها شوية عشان أبين الهمزة وأنزل من السماء إي. إي. يعني انت بقى ما تجيبهاش كسرة ده انت تجيب تلت كسرة حتة من الكسرة يبقى اللي هيجيب الروم ياء ده المفروض أصلا يطبق عليه حد شرعي تمام؟ اللي يجيب بعد كده بقى الروم عبارة عن ياء ياريتها كسرة هيجيبها ياء بقى خالصة لا يوجد حل خلاص يبقى عندنا أربعة وخمسة مع الروم واربعة وخمسة وستة مع السكون المحد في المجرور بالمنصوب عندنا ثلاثة أوجه بس أربعة وخمسة وستة مع السكون زي سيكلمة من أولياء الأولياء طبعا نحن عارفين ليه هي نصبت وعارفين الكلام ده كله ربنا يبارك فيه حيث شيخنا شيخ فنديس ربنا يحفظه رب يبارك فيه نعم والمرفوع بقى من النوع الثاني النوع الثاني اللي هو ايه مد العارض للسكون النوع الاول تفهم رجاله النوع العارض للسكون الاول النوع العارض اللي هو مد العارض للسكون مع المد المتصل ده تفهم اللي فاهم يكتب خمسة اللي فاهم يكتب 5 أنا أعلم مش ثقة ولا غرور أنكم يعني في ناس في ناس في ناس حابين الشرح أو ومستمتعين أوي بس أنا دلوقتي فعلا دلوقتي إحنا أتممنا الساعة الكاملة أنا مش عايز أكثر عليكم لأن أنا حخش دلوقتي وهرجع تاني للعرض للسكون لأن أنا شرحته في الممد الأول أول مرة بس هرجع له تاني عشان عايز أفهمه بشكل أوضح لكل الناس آآ أنا ما ينفعش أخطرع وأقول مني اللي حابب نكمل بس أنا هضطر أسفن أنا أقف عند هذا الحد حتى لا أصعب الأمر على إخواني أكثر من ذلك أنا عارف إنكم لي في في في رغبة إن إن نحن نكمل ولكن لو أذن لنا شيخنا عصام نحن نكمل ماشي لو عزنا نوقف بالوقت وشغالة ونحن نوقف ماشي كما شيخنا ربنا يبارك فيه ويحفظه ربه يكرمه هو برضه أدره لأنه هو برضو عايز يسمع عبد الدرس من أوله الأمر بل بل لكم بل لله الامر بل لله الامر بقبل من قبل ومن بعد الله يحفظكم بارك الله فيكم آه نعم آه حضرتك شايف ان احنا نستوقف نقف عند هذا القدر عشان عشان من يعني ما نطولش على الاخوه ليه لا تعمل ليه كلها ما شاء الله بتعمل زي الفل بقت على رابط واحد يا أختي بقت على رابط واحد نعم يكفي بارك الله فيكم أسعدكم الله في الضارين أنا والله في كل مرة أشرح أنت مش هتفهم بركة العلم والله والتعلم إلا إذا عملت بها أنا أوصي إخواني وأوصي نفسي قبلهم أي حاجة تعرفها ذكرها وبلغها ذكرها وعلمها ما تبخلش على حد بلغ العلم الأكبر قدر ممكن من الناس العلم ده يثبت في قلبك والله أنت هتفهم حاجات وانت بتشرحها هتفهم حاجات تشرحها اه وانت بتشرحها ها؟ هتفهمها اه وهتظبطها لك اه وحضرتك دماغك رسوخه والله العظيم احنا ليه احنا بندعي للراجل بيقول لك فتح الله لك او فتح الله عليك بلاش فتح الله عليك دي لان ما فتح الله عليك دي ممكن يفتح عليك بلاوي يفتح عليك الدنيا كلها ويفتح عليك حاجات كتير تمام فتح الله لك فتح الله لك الخير كله كله تمام انت يعني لما لما لما تيجي تراجع وتذاكر وتقول ف يعني أيوا تيجي تذاكر كده وتراجع وتتدبر وتستحضر تجد إن الإنسان اللي قاعد قدامك أصلاً ربما يفيدك بنصيحة وأنت بتشرح لا يعلم بدها إلا الله والله تظل معاك نبراسا حتى تموت أو حتى بإيماء من رأسه يكون هو فهمها أنت يعني الأمر عندك يا ترصخ أسعلكم بالله في الضرين بارك الله فيكم أنا لا أريد أن أطيل والله أنا لا أمل منكم أنا في كل جلسة يعني أقف أمام الأبيات وأقول أنا أشرح الأبيات أنا،, أنا سوف أشرح الأبيات في في في ثلاث دقائق <تصفيق> ده حقيقة أنا كل شيء سأمسك الأبيات أقول إيه ده أنا هقول كلمتين كده بسريع بس وأخرج على طول وكل عين ما أفضّل في موقف في هذا الموقف والله يا والله هذا يحدث في كل جلسة ما دخلت جلسة في حياتي كلها دخلت أعلم الناس قلت يعني ده نفس سريع السريع على طول على طول أخش على سرعة بسرعة بسرعة أخرج طبعا بسرعة بسرعة دي أقول لك بعد في, في, في البيت نص ساعة وفي البيتين ساعتين يعني فح فنسال الله العفو العافية والله يا أخي دي في تحمل عند الله والله هذه فتوح من عند الله أنا ليس من باب تزكية نفسي ولكن أنا أشعر بفضله الكريم علي في كل مرة ويعني أرغف إخوان بابي أنا أخذ بيديهم وأما بنعمة ربك فحدث وما وما أرى أعظم من نعمة من هذه النعمة فأسأل الله العظيم أن يفتح علي وعلى إخواني أو يفتح لي ولإخواني من الخير كله وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يبارك في إدارتنا الكريمه وأن يحفظهم لا تنسوا إخواني إن شاء الله تعالى سوف يتم الإعلان عن دورة الوقف والابتداء بداية من الأربع المقبل إن شاء الله تعالى وتنسي المواعيد إن شاء الله تعالى غدا و يعني ده خلاص ده الرابط الرابط خلاص اللهم المستعان خلاص نحن على وشك البداية والله تعالى أسأله أن يتقبل هل والله سعيد سعادة جمّة لأننا سنتدي في الدور المباركة برك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إن شاء الله تقرأوا المتن يا يا علي يا علي يا على أختنا الفاضلة الداعية بارك الله فيكم وفي الغالب عيب على الأختنا الكريمة الداعية شاء الله تعالى بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد وأن لا إله لأنت أستغفرك وأتوب إليك يا الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين